وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا وذوي ارحامنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم الله اللهم اعطنا من الخير فوق ما نرجو واعذنا من الشر فوق ما نحذر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين